إِنَّ الَّذِينَ هُمْ حَكِيمٌ هُدًا وَرَحْمَةً مُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ, وهم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى رَشِيدٌ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 فَكُلُّ لَعَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جنات تمنعي خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي, في الأرض رواسي أن تميد لكم وبث فيها, وبث فيها من كل دار موسيقى <تصفيق> الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بل الظالمون في ضلال مبين قد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله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 ووصل الى إِلَيَّ النَّصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبًا مَعَكُمَا تَوَرَّثَ سَبِيلَ مَن إلي بِي إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَى مَن يُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم, فأنبئكم بما كنتم ايه إن تكون كالن حبه من خردل فتكون فاتكن في صخره او في السماوات او في السماوات او في الارض ياتي بها الله خبير يا بني أتم الصلاة يا بني أتم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى علي المنكر وانهى علي المنكر واصبر على إن ذلك من عزل الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال منه وقصد في المشرك واغطب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميم ألم تر أن الله سخر لكم ما سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَتَهُ وَبَاطِنَهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرًا مِنْهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم ولا وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابَ مُنِيرَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ طَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بعروة الوثق الى الله عاقبة الامور وَمَن كَفَرَ فَلْيَحْزَنَنَّ إِنَّ كُفْرَهُ إِلَّا نَزْغٌ فِي صُدُورِهِمْ وَاللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن صلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصنه تَغْرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُم يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَمْسَكَ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَتُقْذَفَ بِهَا ان اياتي كل صبار شكور واذا ضجر من موجك تظن لدعوه الله واذا ضجر من الله داعوا الله مخلصين له الدين سلام ما نجاه الى البر فمنه نقتصب وما يجحد باياتنا الا كل خد كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومه اتقوا ربكم واخشوا يومه واخشوا يوما لا ينفع والد ولا هو جازي الوالد شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه فلا تغرنكم الحياه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 وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ بِإِذْنِ